يجادلوكم وان اطعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس خارجا منها